ولقد جعلنا في السماوات رجوم وزينناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم من إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين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 قال فإنك من المضرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين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 لا يمسهم فيها نصاب وماهم منها بمخرجين نبيء عبادي أني أنا الغفور الرحيم نبيء عبادي أني أنا الغفور الرحيم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 قالوا لا توجل إن نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أم السني الكبر قال أبشرتموني على أم السني الكبر فبما تبشرون قالوا بشّرناك بالحق فلا تكم من القانطين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 ولا يلتفت منكم أحد وانظر حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء إما مصبحين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 ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم لا تمد عينيك إلى ما متى عن به أزواج منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين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 عما كانوا يعملون فصداب ما تأمر فصداب ما تأمر وأعرض عن المشركين إنك فيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكم من الساجدين وَعَبُدَ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ